وحقيته جاءت من عظمته وتكامله إذ لا تجد أبدا إذ لا تجد أبدا نقصا في أي جانب من جوانبه ولا تفريطا في أي أمر من أموره فمن أي جانب نظرت فيه تجلت لك عظمته وبانت لك حقيته ومن أسرار عظمة الإسلام تنوع اهتماماته مما يزيده جمالا وعظمة ومن ثم استحق الإسلام وشاح الرضا من الله جل في علاه في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واستحق المنتسبون إليه صفة الخيرية وهي المشار إليها في قوله تعالى أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن أجمل مظاهر هذا الدين العظيم اهتمامه بالفقراء والمساكين وتجلى ذلك في حسه على الإحسان إليهم وتفريج كرباتهم ومواساتهم والتصدق عليهم قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ وَقَالَ تَعَالَى أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرحيم بل لقد جعل القرآن الكريم الاهتمام بالمساكين وإطعامهم من أسباب الأمن يوم القيامة يقول ربنا جل في علاه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم واستمع رحمك الله إلى هذه الوصية الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمره فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان رواه الإمام أحمد أخي أخي المؤمن اعلم أن أشرف ملابس الدنيا وأزين حللها وأسترها للعيب كرم يتحلى به السمح السري والجواد السخي ولو لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تعالى تسمى بها فهو الكريم عز وجل ومن كان كريما من خلقه فقد تسمى باسمه واحتذى على صفته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء. إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد رغبنا ديننا الحنيف في الجود والصدق في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة ويجب على المسلم وهو يستمع إلى هذه الأحاديث أن يتأملها جيدا حتى تتضح له أهمية هذا الجانب الذي هو الإحسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق, أنفق أنفق أنفق عليك متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطهم سكن تلف رواه الشيخان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رواه الحاكم وقال كذلك أيما مسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم رواه الإمام أحمد وأبو داود واستمعوا أحبة الكرام إلى هذا الحديث العظيم الذي لو عملنا به والله الذي لا إله إلا هو لو عملنا بهذا الحديث وجعله كل منا نبراسا له ومنهاجا في حياته لصلح حالنا ولكنا أسيادا في هذه الدنيا فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجه أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم, ومن كظم غيظا ومن كظم غيضا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق وإن سوء الخلق لا العمل كما يفسد الخل العسل رواه الطبراني وحثنه الألباني ولمن فاته الجهاد وقيام الليل وصيام النهار فهناك مجال تدرك فيه ذلك كله فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار وعن أبي مالك الأشعره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وفي الحديث المشهور الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه رواه البخاري وعن كعب بن, بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به رواه الترمذي جعل لله وإياكم ممن ذكر فنفعت الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا آمين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يشزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين والصلاة والسلام على إمام المحسنين وسيد المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر الصالحين لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في كل خير وقمة في كل بر صلوات ربي وسلامه عليه فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين يعني عند رجوعه من حنين فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمره فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كانني عدد هذه العضاه وهو شجر دون شوك لو كانني عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا أخرجه البخاري وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببرده فقال سهل للقوم أتدرون ما البرده؟ فقال القوم هي شملة فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أكسوك أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لا لامه أصحابه، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، رواه البخاري، وقد سار أصحابه رضي الله عنهم على نهجه صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هرية رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود أي متعب جائع فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لمرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لمرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء أيشغليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا جاء ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين أي جائعين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفا وهي ترقع ثوبها وروى أنها قسمت في يوم ثمانين ومئة ألف بين الناس فلما أمست قالت يا جارية علي فطوري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم ذرة وكانت خادمة لعائشة رضي الله عنها أما استطعت فيما قسمت اليوم؟ أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفتر عليه فقالت عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلت وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق فوافق ذلك مالاً عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا وقال أبو حمزة رحمه الله كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب ولم يزل الأخيار في كل زمان يتسابقون في الصدقات إلى يومنا هذا والحمد لله وأذكر لكم قصة على سبيل التحفيز وهذه القصة عاينتها وشهدتها لما كنت في مراكش اتصل بي أحد الإخوة الطيبين وقال لي تعالى مسرعا لتنظر منظرا مؤلما وحدد لي المكان فلحقت به ووجدنا أبا وأما ومجموعة أبناء صغار وبيتهم الطيني يهدم لأنه بناء عشوائي وكان هذا الأب في حالة هيار لأنه يرى أولاده في الشارع وأصيب بغيبوبه لأنه خر على وجهه من كثرة الألم وحمل إلى المستشفى فما كان من الأخ إلا أن حمل الأبناء وأمهم وأغراضهم وأجر لهم بيتا مؤقتا ثم اشترى لهم منزلا جاهزا فما تركهم إلا وهم يضح يضحكون بعد أن وجدهم يبكون جزاه الله خيرا وهذا عاين بنفسي فبالله عليكم هل هناك لذة في هذه الدنيا تعديل لذة تفريج الكربة على مسلم أم هل هناك متعة في هذه الدنيا تعادل متعة مسح دمعة يتيم فما فائدة تكديس الأموال دون نفع دون للعباد فالمال مال الله، وكما جئت إلى الدنيا مجرد من المال، فستخرج منها كما جئتها مجرد من المال. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم رأى ظهوركم، ففتشوا رحمكم الله عن المحتاجين وأسوهم أدخل البسمة عليهم، خصوصا في هذه الأيام أيام العيد، فكم من الناس لا يجدون ثمن الأضحية؟ فساعدوهم وأشركوهم الفرحة فالمسلم الحقيقي يا عباد الله لا يعيش لنفسه ولأولاده فقط لأن هذه أنانية بل المسلم الحق هو الذي يعيش لإخوانه يطعم جائعهم ويكس عاريهم فصور, فصور الفقر كثيرة يا عباد الله ومن بحث وجد ومن ضمن هذه الصور صورة أذكرها على سبيل المثال الحصر صورة امرأة تعيش في شبه حفرة مع سبعة من الأبناء طاكهم أبوهم من سنين لا معيل لهم ومثل هذا كثير فميدان السباق مفتوح على مصراعه والنتيجة, والنتيجة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم يا ربنا الذين ينفقون في السراء والذراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فتصور أخي المسلم أنت في بيتك عندك كل الأسباب وأخلك يبيت ليله متقلبا من, متقلب من الجوع يحمل هم غده ويحمل هم أولاده وآخر جعل الأرض فراشا والسماء غطاء وتأمن رحمكم الله في, في تلك اللحظات لنستمع إلى الجواب في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق رأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل الفكر الليل والليل عاكروا وذاكرني في حاجة لم يكن لها سواي ولا من الدهر الدهل ناصر فرجت بمالي همه عن خناقه وزاي له الهم الطروق المساور وكان له فضل علي بظنه بي الخير إني للذي ظن شاكر اللهم وفقنا لمرضاتك واستعمل جوارحنا في طاعتك ووفقنا للإحسان إلى عبادك واجعلنا من أهل مرضاتك يا كريم اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك واكفناه بما شئت يا عزيز مقتدر اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يعدون العدة لإيذاء المسلمين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم شل أركانهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم بث الرعب في صفوفهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعل هذه لهم هي النهاية إنك على ذلك قدير اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا الملك محمد السادس لما تحب وترضى اللهم اخذ مناصيته إلى الهن والتقوى اللهم أرشده وسدده وأحفظه في صنوه السعيد المولى الرشيد وفي سائر أسرته وشعبه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك ربي عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين